قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت آرون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحس الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له لهكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين